Wajril الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ im, a dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يَوْمَ إِذِ يصدر الناس اشتاتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ witam يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ